اي وحي الحب على الميعاد يا الهادي يوم الميلاد وحي الحب على الميعاد يا الهادي يوم الميلاد يحمل ايات الاعياد وفراح العالم ازداد وافراح العش صيحيح وحي الحب ما شاء الله هلا هلا وحي الحب على الميعاد يا الهادي يحمل آيات يا راحل عالم بسجاد وافرحل <تصفيق> ايوه الرفع عشانك وقدراتك عشانك ايوه الرفع شرح ايمانك شرح بايه شرح بايه شرح بايه ايوه نرفع شانك وبقدر تهسانك وبوحي قرانك شرح بمانك هل عيد حيني حل وحي العاشق ينجل والعاشق يرد من شوره احسانك من شوره من شوره احسانك حتبامر ربك نقرصحف حبك hatib'a amr rabbak niqra sahb habbak niltazim bdarbak ya يا الجملك اطهر وجدان ومحبتك صارت قران يا الجملك اطهر وجدان ومحبتك صارت قران شرط من شروط الايمان يا جنح اروع واقداس وفراح العالم وحي الحب وحي الحب اعلى الميعاد يا الهادي وحي الحب العالم قدك ايوه الرفع عشانك وقدرتك شانك ايوه الرفع عشانك شانك وبوح قرانك شرحت مالك شرحت ايه شرحت بما الشاعر الحسين علي السقاي ايوه الرفع عشانك وقدرتك ايوا الرفع شانك وقدرك يا شانك ووحى قرانك شرح حكيمك شرحت هل عيد حينه يحل وحي العاشق ينزل والعاشق يرتل من سوره احسانك من سوره حد بأمر ربك حد بأمر ربك نظرة حب حبك نلتزم بجربك يا صافي وجدانك يا صافي وجدانك الله يا صافي وجدانك ايه يكتملك اظهر وجدان ومحبتك صارت قران يكتملك من شروط الايمان يا جامع اروع اطباع يا جامع ارو وحي الحق وحي الحب على الميعاد يا الهادي اليوم خاطف خاطف وحي, الحب صوتك صوتك وحي يحمل ايات الاعياد يفرح العالم تجداد يفرح العالم اي الفرح جينا لهفته عني يوم الفرح جينا لهفوت عني انا بهجه امالينا لكلك يا هادينا لكلك يا هادينا لكلك يا هادينا وذكر ميلادك مرسوبه اعيادك وذكر ميلادك مرسوبه اعيادك يا اللي الله وعدنا ايه وعدنا بارنا وانت القدس سرك ربك رفع قدرك وانت رفع قدرك قال ان يضل ذكرك يا خاتمه ديننا يا خاتمه يا خاتمه ديننا ايه ميلادك اليوم يا الحاج اليوم افراح يا ريت نجوم يا راجك يا الهادي اليوم افراح يا ريت دم يا قبلة وعليها النحوم يا قبلة وعليها النحوم يا مصدر كل الأنجاد وأفراح العالم في سعاد وحي الحق العالم ابتدى وفراح العالم فزاع وفراح, وفراح العالم هلا هلا افراح افراح مجدي عيد ميلادك الاكبر قد الهدى بشر ميلادك الاكبر قد الهدى بشر والعالم تنطر يمتلئ كلمه تحفظ تنزل بلك النبي ومرخن كلمه تحفظ تنزل بلك النبي ومرخن بشار بهالمحفل من اللي بيتزهى اللي بيت ايه اسرارك ربنا اللي ذكرك يا النجاله بنوارك ملائكة قرى ملائكة إملائكة قرى إي فيك التنجيل بالتورات والانجيل يا البشير فيك التنجيل وفي في التورات والانجيل والايده حب جبرائيل لنور قاسم ابعد العالم بعاد وحي الحق اعلى هلا يوم... <تصفيق> وحي الحب <المنطقة> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <يحمل حياتي>. <تصفيق> <تصفيق> وحي الحب على الميعاد يا يوم القيامه <تصفيق> اكبر قد الهدى بشر ميلادك الاكبار قد الهدى بشر والعالم منطار يمت النجر يبرق يمت النجر تكمل تكمل يمت النجر يمت النجر اي كناه عبد لك النبي والمرسل كان مصحف تنزل لكن نبي ومرسل بشار بهالمحفل الحين اللي تزهار <تصفيق> ينه جهل اسرارك ربنا اللي اختارك ينه ربنا اللي شرفنا بنوارك ميلادك تقرر ميلادك ميلادك تقرر ميلادك ايه البشر فيك التنزيل في الثورات والانجيل يا البشر فيك التنزيل في الثورات والانجيل والايده تتبرائل جتونا في راس ابعاد وفراح العالم تجداد وفراح العهد سيح وحي الحب وحي الحب احمد يعاد يا الهادي خاطك اي ذاتك والولدتاياتك مجسد الذاتك والولدتاياتك جل كراماتك دهرت علاماتك على علاماتك, علاماتك, علاماتك, علاماتك وكسر اجراوي يجفف تتساوى ونعدو حيرتك نعدو حي وبترايد تراوه ايوان يتهوى يجفف تتساوى ونعدو حيرتك نعدو حي نار المجوس لها موقدي واصلها لجد في مشعلها تبق اشاراتك انت بعشاء هلا انت بعشاراتك ينشرك من شر الله واسمك من اسم استدعاه ينشرك الله واسمك من اسم استدعاه خصه بالتوحيد ويا ما غير مكتوبات وفراح العالم تستعد وحي الحق اعلى ينهاد اليوم وحي العالم وفراح العالم استاذ وفراح العالم وكسراي تراوه ايوه انا يتهاوه وكسراي تراوه ايوه انا يتهاوه يا الجفف بحي, بحي نار المجوس لها مو قدي واصلها نار المجوس لها مو قدي واصلها لا مشعلها انت اجاراتك انت اشع ان جابر اشارات من شر الله واسمك من اسم استدعاه ينشرك من شر الله واسمك من اسم استدعاه خصك بالتوحيد ويا ما غيرك محظورات وافراح العالم اجتات ما شاء الله الهادي وحي الحب على الميعاد يا الهادي يوم الميلاد يحمل اعياد الاعياد وفراح العالم اجداد وفراح العالم صيحي <تصفيق> والله العالم اجداد وفراحك ال... ايه تكوينك اعظم علق كما نفهم تكوينك اعظم علق كما اعلن الغمهم يا باطن الكونجاب يا باطن الكونجاب يا باطن ربنا المطامينك صل على تكوينك يا الهادي وسال لا هو في خلقك ربنا في يا هوتي بخلقك ربيني بخلقك من الوحيل قطك اللي حين اللي تتلعب ما تنطق عن الاهواء تنطق بمر الاحقى ما تنطق بمر الاحقى هذا انت يا الزهراء وفراح تزداد وحي على كل الارشاد وفرح العالم ازداد وحي الحق اعلى البين هلا العالم ازداد يا المايصح مثلك لا دوام الفضلك يا ما يتح مثلك لا من الفضلك وصل من وصلك ومن لعارشك الله ايضا للعارش ذن تاج الشرف تاجك للبار معراجك سجل بمن هاجك اعظم وجهك اسلك اعظم او حالك الباري يا قدن شراري او حالك الباري ما من فلك جاري الا من خلق لجلك او الى الخلق لجلك من ربك حياتك لولاك الخالق لوما ايه يا من ربك حياك لولا لو لاك خالق لولاك ما جايق قلب هالأفلاك يا علك كل الوجود يا علك كل الوجود وحي الحب علمني عاد يا الهادي يومي حق وحي حق